ها م انزل الكتاب فجير والرب يقول لشو غاب وبولا علم ورنسير حد يتسمي حونيد نبن يقبر ونسوفن العقاب اذا ما هو ذبن عايم افرع عليهش اوري من الشام ثغارين اذا غرش ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ورحشتشم ذي الجدار ذي اللي يسنى الربية حشو ذكي خفرا حذرك غرمث ورعض بشارين الطارن الثمورث كذبت قبلهم قوم نوح والحجاب من بعدهم مهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباقل ليضحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب بسيط دفن الانبيان قبل النسن نلقم النوح الحزاب من بعد النسن كل لما فكر آر النبيس أتنغ نغطي ذي الحبس الجدل اكنذرني السلحاق الدماغ شن شنو يراسن امشيل لي وكذلك حقق كلمات ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار اكنك جرد في الكفار وورم في شورس نهنجه مودا تمش الذي يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وساة كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم على بالجحيم الله أكبر وذك يجر في ذن العرش العرش الرحمن وذك يجد الزين لتسبح لحمذ ذن ونسي يمنن استغفرني وذي يمنن قرنس أذف الناص الرحمة ذي العلمي كرشة ورات أعفو إيوذي ثوبن أن نثب عن نبرذيك من عيثنا لعثف تمس ربنا وأدخلهم جنات عدنين التي وعدتهم ومن صلاح من آبائهم وألواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوج العظيم أبا فنغسك شميثا غل جنث ذي شقما فينك انشثنت وعظظ نهند وذا في الصرحان للولد نغذي شلوين ولا لقرى ونسن وشتذوين ورنسوا غلاب يشنغي ضب الرمور منعي ثن ذكري خسرا ونثمن عن ذي خسار السنة ثن ذي الرحمة أذوين ذهر رفح مقرن إن الذين كفروا ينادون لا قطو الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أسنو ذكي كفرا ذي نارزن دي سيورن اي شرح يكون رب يحضر اي من من من من دقارن امنث خنوذن اخفرث قالوا ربنا امتان اثنتين واحييتين اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ان الناس اذا بالنار سنغضى سيني بارثان الموسيني قبر ادليرين يق يا مرمن تحيذا شني بردان نستعرف اقلغ عنب ما الا ومكان الفو من جهنم ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله الجواب ونع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 العلمة في القدرات يتسكد الرزق الجنية أمان لمعنى الديس مكثايا حشوثو نربا فيش عبذ ثربي ست تحقيق غسبوين على الكفار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من مره على من يشاء من عباده لينهر يوم التلاق يومهم بارجون لا يخفى عضى الله منهم شيء لمن كل يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الشنيس حدوى في بيض ذبب العشر الرحمن ونيف غادر عباذيس فلسد ينزل روحيه أكيد سوجد من دن شو الشن مر مريرن الشن ذكرن ربك اللي خفي في الفلاش اش تنبوه للسلطان ضربه قهار اشتقته في الجزاز كل فروع سكرت كسو ورجل اللي خفاش ثقيا رب الحساب يعجز وانذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة لعي وما تخفي الصدور السجدس سوسي قرض يوم القيامة مردوض ولو غرثوغش قريفة فغند أرسع وذي كفرا لحفي بجشف عصدعا يعلم حسك ارتولا اذوي نفرن اذملا والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير رب نحكم سي الحق ماذوي يظني ذعون ونحكم نقش معه رب سي الذي سواليه أولم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا مِن قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وَآثَارًا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أعني أقول <سؤال> الحين دي ثمورث أكنب ظر ثقرا أبوذي اللان قذر سن اللان قوان فلسن ذرقع أكفر دجان ذنب ربي ثنثن أرسع نرذيون أثنسن لك ربي وإنه إميدوسان غرصن رنبي يسع واجزات هو فرد ربي فناثن أثن الساد القوي أن نلاقى في شعر ولقد أصلنا موسى بآياتنا وسلطان المبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب أقلغن شقعد موسى السربيان ذرم وعجزات أغل فرعون يكذ هامان نسقرا يخيو سحاره داب فالما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال مزن دبو الحق غورنا أننا نغثى راش أبو ذاكين في سبعان الجثق شنسا أركب بذي خرا ولين وقال فرعون اذروني اقتل موسى وليدع ربّه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد هي النفرعون اجشيه مسهنكر في نغم عسى السوري بهيس وان قد غداوني في الدج ادينا ادي الشظار وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن موسى القميس أقرش الدول عني أنبذيو الذبفن ون ذقني جهل يطغى ينكر يوم القيامة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل لن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا ليصيبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مشيف كذاب ينور قجذ الممن Deg wid فرعون Ferɛun, Yumen yeffer fell-asen, Amek ara tenɣemmergaj, d-dinnan baba-wet Rebbi, y ad ken-idsbyanat, ɣurbab-nwen, Ma d rekkteb, rekkteb ad d-yezzi fell-as, Ma d tidet ad ken id يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في نر فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد القمي أسترحكم لثمثي قمد غروا وقمنا عن ما يساد لأعتذر بزكا لنفرع نصحاكم أما كنصح قمني ولي اللي يونفغير حاشف ريه اللو وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الحجاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم الله يريد ظلما للعباد ينوينك يمن القمي أقل قذر في اللون السم السن أبوذا كنيم شد أحجاب أما كان صدرات القوم النح أذ عاد الثمود ذو ذي لن بعد نسان رب ريض الملعبال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد أرقمي وأقل قذر فاللون قسمم سول أسمد قلم غير ذفير حدث يا ربكني منع ماذا يظلون ربيا وليساين واثدي يهذون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لني بعض الله من بعده رسوله كذلك يظل الله منه هو مشيف المرتاب يسكنت يوسف قبر الشري معجزه في شك بجوينه كنيس ديوسا امي جموسناماش رب دي, دي, دي النبي النبيه في كذا ثوان اكلك تضل له ربيان وان يعصون الذين يجادلون في آيات الله بغير شلطانينتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وذكي جدل ذي الله يثني الربية مبغير ماس عنه اللبيان إخر حثنا الربطاش كرهنتا وذكي منان أك يكيتشيم يا ربي وربني يتكبرن غفر ربي انه وقال فرعون يا ها ما نبني لي صرحا لعل لي أسباب السماوات فاتطلع إلى اله موسى واني لا ظنه كاذبا وكذلك جين لفرعون شؤ وعمله وصد عن السبيل ما كيدفع فرعون الا في تباب هي النفرعون اهمان غني الزرجد عليان اكلنا ضوض شذريذ افريفي بظن سيغنوان الزرغ ربي موسى شوكار الشد في ليام اكاكيد تشجين الفرعون يرفع ديس الصواب ركيزه دي فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إن يسوين يمنا أرقمي وثبعثيد أو نملغ فردن الصواب أرقمي وثمعيش ثقير ذي الدنث ما شغت ذوم أذر خرف ذو الأقرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكرن ونثا وهو مومن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ونخذ من السياء الجزين السمن الشاث ماذو نخذ من الاصراح أما ذا ذكرنا ظنثا يأننا نستذر مؤمن أذو إذا كان يخشمن أن الجنس يستذفن فنرزق ونسعي الحساب حزب ويا قوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشيك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أرقمي ويغراك جب ذاكن أمشى سنجوم جب ذمية غرثمش جب ذمية ذي خفراء أصر بسق مغاشريك وإنك نور السيناء نكينا لكني جب ذا أروي أنك نور نتوى غلاب وإنك نعفونا طاشر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 ذي الدنثنا ذي الأخاف والربنا لا نغال وذي عدان الحدود أذن نهني ذا تمس أشغر مدن مكثيم أينك وندقارا أجيغل أمور ربي ربي ولد العبذيس فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدو وعشياء ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إحفتص ربي الهم الكذن يسهجان غفر عون ذويها كيس إذ يغليل عثار يوارا فسم السهن سعديا أم الصباح أم إثم الدين ملثق أزندني نسفشمث فرعن يكذو ذهيس غلع ثذن معور وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيب من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إمارات سناغن ذي ثمس أسنين الضعفة وقذ يتكبرا من الذين التبع ذهو مفز من المسهر المشرى في اللغة العثابة مس أدنين وذي تكبرا أخرى غذي شكنا رب يحكي معه في العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم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 أشنين أعنردوشين رنبي يذوين دبينا أشنين أدعى أشنين أدعى أدعى بذي كفران أريد لذي جرس نفع إنا لننصروا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الجهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم شوء الدار ذرنا نصر الانبيان اذو اذا كني امنا ذي الحياة ندو النثاء ذي واسمد بدن نهان أشغل نفع العذار وكذا كني ضرما فلسن تشجل عنا ذي رخمس غن ولقى ذاتنا موش الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأدى الباب أقرغ النفكة بموسى أي لك نده الدون الكتاب يوارون إسرائيل ذر الشذ تسمك ذي يوذي اللان دحذقا فاصبر وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعاشي والبكار اصبر كنثا ذي الحق الوعد دفكار بي نظر ذكي عفدن فيك سبح الحمد ذكي ثمديث ناطة صحيث إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير مذكيك الجدلين ذي الله يثني الربية مبغير مسعان شل بيان ذي قلونا السن الكبر اين فغنورث سوضا عبو ذي سيسم الربية الذي سوريد لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون أخلقي في تمورث هي غرف أخلاق للعباد لمعنى التصدم الدن أثنذ العلم نران وما يستوي لماه البصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمشيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أريا دلالو ذنغال نتدوي نيت ورين ولو إذا كن يمنا لرصرح كان خدما نهني وذي السخسرا أقرير مراد مكثيم أتي الساعة غداس الشكل كسوريلي لما نبتصدي مدن أثني ذلومي النرى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللوني قربة بن وان هذا عثد أكيد قفرة أثمر وذي تكبيرا وغين ذي عبدان أذي كشمن جهنما مذلو ليث الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبسرا إن الله لده فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إذا ربي يوني جعلان إذا تستفى ومذكس أستفذ أكنتظرم ربي ذب الفضل غفم الدن لا معنى التصديم الدن أثني ذو الشكر نرى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون ونضرب بذبابن ون يخرق يقيني اللان وليلويض من الشعن أم ككهت وكلخم كذلك يوفكوا الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم نرض قرارا وسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين او الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اتسننج سوك الخن وذشك النكران ان يثني الربي افربي ونجعرا فمرثق عل تشغم يا سوري كني خرقيكم ايشي جم الصوره فين يرتقوا نشري الهان والنهار ببعنوان عاير ربي بالشنيس اذا الكذبه بتخرقيف من الشدري حي اندما اوريلي ويضا من الشام عافسش متش وحدهش اقر الحمد لله اذا الكذبه بتخرقيف قلني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن لرب العالمين إنسل نقرس وانهاغد أدعى الغوث عبدال من غير ربي ثم زيد البينا غير ذفيو اتشوام غوال يربي مفت خلقيه هو الذي خلقكم من طراب ثم من نطفه ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون انتكون خرق نقوكار ومبعد ديثميق سنجيس ومبعد دي و بعدك ندي السفق ظلفنا في مشطاح و بعدك نصهم غلقوا و نكملين و تغرم ذمارا أبعضهم مثقهر ألم مثبضم لجير إذ حد نسيسميس أكن ما هذا تفهم هو الذي يحيي و فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا نتسجح أقول إنق ما يفغيون رمار أشيني لي أذي لي ألم ترأ إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون تظهر وذي الجدل ذي يثني الربية أمشي سوى بعث في حق إيجاد الني الشدفان سير كتف ذوين كن سيد شقع لنبياء ذو الإقرار أدك عرمان إذ الغلال في أعناقهم السلاشل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا وظلوا عنا بل لم نكن ندعومي قبل شيئا كذلك يظل الله الكافرين رقيو الزق مقراض نسان ذي سلسلة صغورا ذق ومن ركم شوضا ذي ثمس أرهن صرغا ومبعد لزندينين أندفنك ودفننا وذي ثقمم ذي شيكا من غير ربي أزندينين الجنة أعذرني اللي أقفرني عدد الشماء أكدني قصدر ربي وذي خفرا ذلكم بما كنتم تفرحون في الضرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبي مثو المتكبرين أيقيني مثفر حم ذرق غير الحق في اللمث جهام تكبرم كشم في ثبورة مش دماثي نرث جذغم اشتشن ذي ثان جذوغ ايو جاذي تكبرا فاصبر وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون تصبر كان فنذ الصح أن ينسك وعظ ربي ما نسك نجد شو طوح أن ينسك وعظ نغم نقض ضجد الروحي غر نغر دغل ولقد من قبلك منهم من قصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ياتي بآية الله بإذن الله فإذا جاء آمر الله قضي بالحق وخشر هنالك المغطلون أثنى الشقة عد قبريك رمبيا اللي ذي سن وذا كنت فيه لنحكا ذي وذي فد نحكا ولشن فيه لن أدي ويخل المعجزة من الربية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 يرب هي ما في في شرك فم الذكيه لا تشم سعم دكست تكون ينفع فلشت ترى فضم اغلف غبول ونوان فلشت ياكل يكون الشاوين مصفرم ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون يسكنون الربيانات أنت في ذربياناث أن ربنا رفم كرم أفلم يشيروا في الضرز فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الضرز فما أغنى عنهم ما كانوا يكشبون أنم الرحين ذرق عمك نظرا أمكثل ثجرا أبوذي الله قبر نسان الطقف أكثر نسان ذي القوة وغرنتا ذوين ابنان ذي القعا وإثنين في عذب والشمع خلبينا كنكسبا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشيكين مدرسان الأنبيان سن سليث لنهني فرحا سوين شعان به مجني يزده يرون انسان وينكنفة مسخرا امضران العثاب النا أننا سقرع نوما أصربي ونوحدس نكفر سوينيك إن يسنقهم بشريكا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خالت في عباده وخاشر هناك الكافرون أثنين فعليما ننسن إمي ظلان الأعتافلنا أكتش دي جاربي أكتش دي جاربي উ গে যাখেন